khairi al-maghdubi alayhim wala al-dalin Amin Qul ya ayyuhal kafirun La Akuhudu ma' Ta'budu, ولا أن مَا أَعْبُدُ، ولا أن عَبِدُم مَا عَبَتُم، ولا أن تُمْعَبُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاقُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ